البارحه كلمات سعد بن جدلان البارحه يوم لا ود مخواشي فينه ماوان على الكوع ويري البارحه يوم لا ود مخواشي في نومها وأنا على الكوع وعي هم من يمزع سترة القلب تنزيع تقول ينهج ثومة القلب فاعي خدت القلام من بين رسال صابيح حبيت اميز سيرتي وانطباعي عزلت من صدق ان عطلت لساني عزلت من ضحك الوجيه الصناعي عزلت من بان ينبملي مشاريع جمد برد ول نس الشمس معي عزلت منذر الخليل بلاقي عزلت من رفع الثنيه ربعي من نفعه اللي ما طلبني منافي جميل تن في غير هل هضاي بس وقا ما عاد لشري ولا بيع لخطيت من دفقت طويل الذراعي اللي على الرفقاي سوق دافي هذاك تشرى رفقته ما تباعي إما يشجعني على الطيب تشجيع ولا يعلمني حميد المساعي ولا ليام النار معني روا وضقت علي كل الفجوج الوساعي جيت ويأسر لي عسير المواضيع وخلى خفايا خاطري له وساعي معرفة ما هي معرفة طماميع ما تنتج الله طرس والضياء فتمام هي معرف الطماميع متى تنتج الجلال غطر سوا الضياي متى تنتج الجلال غطر سوا الضياي